الوحي عظيم في نفوسنا وما يأتي به من الأخبار عما قبلنا موضع التصديق الجازم وأيضا موضع أخذ الفوائد والحكم والعظات لأننا لابد أن نتعظ بما قصه الله علينا ورسوله صلى الله عليه وسلم وقصتنا اليوم أيها الإخوة والأخوات مع رجل متصدق لكن له صدقات وقعت موقعا غريبا لقدر من الله تعالى ومع غرابة مواقع الصدق هذه لكن كان لها فواد على أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل هذا في من كان قبلنا طبعا لأتصدقن لا ليلة بصدقة لاحظوا إخفاء الصدقة في الليل فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبح يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لا تصدقنا بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية فأصبح يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقنا بصدقه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 هذا الرجل من أصحاب الهمم والعزائم العالية المواظبين على الصدقة في الجنة أيها الإخوة والأخوات باب للصدقة كما أن باب الريال الصيام المتصدقون بكثرة من النوافل لأن الزكاة والواجبات مفروق منها المتصدقون بكثرة لهم هذا الباب يدعون منه ليدخلوا جنة ربهم هذا الرجل من أصحاب الهمم والعزائم العالية في الصدقة المواظبين عليها يخفي صدقته تحت جنح الظلام ولا يريد أن يطلع عليها إلا علام الغيب فيخرج في جوف الليل يبحث عن يضع صدقته في يده فيجد رجلا يظنه فقيرا فيدفع إليه المال الذي أراد التصدق به ولكن يتضح أنه كان من السراق وينتشر الخبر ويتذدر الناس به في مجامعهم وأسواقهم ويتحدثون في صبيحة اليوم التالي عن متصدق وضع ما في يد سارق حدث اللص بما جرى معه تندرا وقال جاءني إنسان في الليل فأعطاني صدقة وهو لا أدري أنه قد أعطاها لصا وهذه الأخبار تذيع في المجتمعات الصغيرة لأن الغرائب والنوادر والعجائب تطير وبأحوال القنوات الفضائية مواقع الانترنت الأخبارية يقعون على الغرائب والعجائب والنوادر لأنها تستجرب قراء ومزيدا من الزبائن لهم لقد بلغ الخبر صاحبنا رحمه الله تعالى من الناس الذين تحدثوا به لأنه لم يكن يدري أنه تصدق على لص لكن حدث اللص بما جرى معه والناس أخذوا الخبر أطاروا به أدار الخبر حتى وصل إلى المتصدق فألمه ذلك وأحزنه ولكنه كان مؤمنا حمد الله قال الله ملك الحمد على سارق وحيث أنه لا يأس من الصدق ويريد أن يتصدق باستمرار فقد عزم الليلة التالية أن يعيد الكرة ولعل صدقته تقع في موضع مناسب هذه المرة فخرج في ظلمة الليل واختار امرأة هذه المرة والنساء فيهن محتاجات الكثر وهن أقل قدر على الكسب من الرجال فوضع صدقته في يد امرأة ظنها فقيرة لكن هذه المرأة في الحقيقة كانت من أهل البغاء والعياذ بالله مومس زانية فتحدثت متندرة بأنه قد تصدق الليلة عليها من شخص وهو لا يعلم حقيقة الأمر وشع الخبر بين الناس وذاع وذار حتى بلغ صاحبنا فازداد عجبه وتألم ولكنه قال كما قال بالأمس اللهم لك الحمد على زاني ولم ييأس وعزما في الثالثة على أن يتصدق احتسابا للأجر وطلبا للثواب لعله في هذه المرة تقع صدقته في الموقع الصحيح المناسب فخرج فوضع صدقته في جنح الليل في يد إنسان يظنه محتاجا فإذا به غني وتحدث الغني في الصباح بما حصل وتندر وضحكا يجعل رجل صدقته في يدي وأنا عندي من المال ما عندي تصوروا أيها الناس ويدور الخبر في المجالس والمجامع حتى يصل إلى صاحبنا مرة أخرى رحمه الله فتألم ولكنه قال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني وكان في المنام الفرج لهذا الرجل في عالم الأحلام كانت البشارة عما فعله في عالم اليقظة فأتاه آت في منامه ومن المنامات صدق وحق والرؤية جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة لما يحدث فيها أحيانا من ذكر الحقائق والإخبار ببعض الغيب في المستقبل أو البشارة من الله تعالى فأتاه في المنام آت بشره بأن الله قد قبل صدقته وأثابه عليها وأعلمه بالحكمة العظيمة البالغة من الله تعالى ولله الحكمة البالغة بما حدث من الآثار وراء هذه الصدقات الثلاث فلعل السارق أن يستعف بهذه الصدقة عن السارقة ولعل الزاني أن تستعف بهذه الصدقة عن الزنا ولعل الغني يندفع إلى الانفاق تأسيا بهذا الرجل الذي تصدق عليه بالليل ساكرا نفسه من العباد طالبا الأجر يوما معه هذه القصة أيها الأخوة والأخوات فيها فوائد جمة أولا فضل الصدقة وما فيها من الثواب العظيم إنا تكفر الخطيئة قال عليه الصلاة والسلام والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار روى الكلمة وحديث صحيح الصدقة تزيد الحسنات مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الواحدة تصبح أكثر من سبعمائة حبة ثم بت في كل سبعة ولم يقتص الأمر على السبعمائة قال والله يضاعف لمن يشاء يعني يمكن أن يزيد الأجر عن سبعمائة والله واسع العطاء عليم بمن يستحق الثواب والمضاعفة ثالثا الصدقة يخلف الله في مال صاحبها خيرا منها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 فهو سبحانه وتعالى يعظمها وينميها يضاعفها ويثمرها لصاحبها قال عليه الصلاة والسلام من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب انظروا أيها الإخوة والأخوات بأهمية الكسب الطيب في مضاعفة الأجر من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب هذه قاعدة لا يقبل الله إلا الطيب بعضهم يسرق الملايين ويتصدق بالآلاف وربما سرق عشرات الملايين وتصدق بعشرات الآلاف لكن من فائدة قال ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلو ما هو الفلو الموارد الصغير قال حتى تكون مثل الجبل رواه البخاري وسلم الصدقة تنجي صاحبها من ميتة السوء الصدقة يدفع الله بها الأمراب الصدقة تكون سببا للشفاء الصدقة لا فوائد كثيرة جدا القصة الجميلة هذه فيها حث النفس على عمل الخير وإلزام النفس به والمداوم عليه كما قال هذا الرجل لنفسه لا أتصدقن الليلة بصدقة فقول لا أتصدقن يعني فيه الزام لنفسه كأنه نذر وقوله لا أتصدقن من جهة اللغة فيها قسم مقدر لا أتصدقن اللام هذه كأنه قال والله لا أتصدقن واقع في جواب القسم اللام والنون نون التوكيد والله لأتصدقن لا فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به وقد قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه رواه البخاري وقد أثنى الله عن عبادي الذين يوفون بالنذر فقال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرة النذر المذموم هو ما فيه مشارطة ومعاوضة إن فعلت لي فعلت لك إن شفيت مريضي تصدقت إن أجع غائبي بالسلامة فعلت وصنت وصليت ونحو ذلك هذا مكروه بغير كأنه يقول إن فعلت لي فعلت لك وإذا ما فعلت لي ما فعلت لك لكن نذر فيه حمل النفس على الطاعة بدون معاوضة ولا مشارطة ولا مقابلة وإنما يخشى أن تضعف نفسه فينذر ليلزم نفسه بذلك مثلا فهذا لا بأس به وقد أثنى الله على من يوفي بالنذر عموما وفي القصة بيان أن الصدقة تكون سرا لا علانية وأن هذا هو الأفضل فيها لقد قال الرجل أتصدقن الليلة وفي الرواية فأصبحوا يتحدثون يعني في الصباح فذل ذلك على أن صدقته كان سرا إذ لو كانت نهارا جهرا لم أخفي عليه حال غني من هيئته ولباسه ونحو ذلك بخلاف الزانية والسارق فقد يخفى عليه بالنهار أيضا والشاهد أن الرجل حرص على الإنفاق ليلا وقال تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فخير لكم والنبي عليه الصلاة والسلام رغم في صدقة السر وذكر في السبع الذين يظلم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما صنعت يمينه رواب الخالي وسلم نجد في الحديث الإسراع في عمل الخير قال لا أتصدقن الليلة ولم يؤجل العمل إلى الغد الليلة بعدها أو بعد شهر قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت الإنسان لا يدري ما في الموت وعن عقب بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجب من زرعته فقال لهم مبينا سبب تصرفه ذكرت وأنا في الصلاة تذرا قطعة ذهب عندنا يعني من أموال الصدقات فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته رواه البخار فورا بعد الصلاة فورا العادة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يجلس ويذكر ويسبع يعني بعد الصلاة هذه المرة قام مسرعا طارئ في طارئ تذكر أن عنده مال الصدقة فكان لا يريد أن يأتي المساء أو الليل إلا وقد قسم فالخير ينبغي أن يبادر به لأن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف لا يحمد وهذا أخرص للذمة وأنقى للحاجة وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأسرع وأقبل وأمحل الذنب اعزم وأسرع لا تتردد ولا تتباطأ ولا تؤخر ولا تسوف عجل بالخير بادروا من فوائد القصة أن صدقة لا تختص بآل الخير والصلاح فإذا كان صاحب حاجة فإنه يعطى ولذلك في الإسلام يجوصر في الصدقة حتى للكافر والفاسق ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قال ابن قدام ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا وقال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر رواه البخاري أي الأجر ثابت في إرواء كل كبد حية وهذا عام قال عطاء الخراساني إذا عطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله قال ابن كثير وهذا معنى حسن وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجله على الله ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب ألي بر أو فاجر أو مستحق أو غيره فهو مثاب على قصده أحيانا نعطي بعض الأشخاص أشياء ويتبيننا أنهم محتالون الأجر وقع كتب قال النور رحمه الله وفيه ثبوت الثواب في الصدقة وإن كان الآخذ فاسقا وغنيا ففي كل كبد أجر وهذا في صدقة التطوع وأما الزكاة فلا يجزي دفعها إلى غني فالصدقة يمكن أن تدفع لميسور الحال بخلاف الزكاة فإذا كان المال الذي يوزع مال زكاة فإنه لا يحل لأحد لأن يأخذه إلا إذا كان من أهل الزكاة أما إذا كان المال صدق من الصدقات فإن صدق تحل للغني ولا يشترط أن يكون أخذها فقيرا حيان يجعل مثلا سبيل ما صدقة ويشرب من هذا السبيل من هذا الماء من هذا البراد غني ما لا يبر قد يجعل طعام إفطار في المسجد في رمضان لو جاء غني وأفطر معهم لا حرج ما اشترطوا الفقراء أما الزكاة الواجبة فلا يجو صرفها إلا الأصناف الثمانية المذكورين للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل طيب الرجل كان يتحرى يعني ليس معنى ذلك أننا نعطي من هب ودب كأن المال عندنا لا قيمة له لو كان محتالا ونصابا وكذابا وتبين لنا احتياله نعطيه لا هل ما نشجعه على التسول لكن قد يغلب على ظننا صدقه فيتبين أنه محتال بعد ذلك نقول الأجر إن شاء الله كتب الزكاة يجب أن نتحرى فيها أكثر من الصدقة وإذا تبين لنا أننا أعطينا الزكاة لشخص غير مستحق فإن كان هناك تحري واجتهاد حصل فالمزكي معذور ولا يتحمل تبعة الخطأ لأنه بذل وسعة ولا يضيع الجمع الله أما إذا قصر في التحري أي واحد يجي يعطيه زكاة زكاة أي واحد يضع في يديه فهذا المقصر في التحري إذا تبين له أنه أخطأ المصرف الصحيح وأن الذي أخذ ليس بغنيه فهذا الذي تبين له أنه أخطأ في موضع زكاته وأن الآخذ غير مستحق يتحمل خطأه الناشئ عن تقصيره وتفريطه ويلزم بإعادة إخراج الزكاة مرة أخرى حتى تقع موقعها لأن حق الفقراء والمساكين لا تبرأ الذنب إلا وفي كل تلحالتين يجب على الآخذ إذا علم أنها زكاوة وليس من من يستحقها أن يردها أو يرد عوضها إن كان قد استهلكها نجد في هذه القصة أيها الأخوات دليلا على أن الله يجزي العبد على حسب نيته في الخير أن نية حسنة تشفى على العبد عند الله وتكون سببا في قبول العمل عن معنى ابن يزيد رضي الله عنه قال كان أبي يزيد أخرج دنانيرا يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد يعني ليقسمها فجئت فأخذتها فأتيته بها جاء ابن المتصدق وأخذ من الوكيل وعاد للأب فقال والله ما إياك أردت فخاصنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن روام بخاري قال ابن حجر وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع فالإنسان إذا نوى الخير سعى فيه واجتهد فإنه يكتب له الأجر ولا يضره نرى في هذه القصة يا أخواني واخواتي أن الإنسان عليه أن يحمد الله في كل أموره وأحواله وهذا الرجل أراد أن ينفع بصدقته الفقراء وأراد الله أن تكون هذه الصدقة في غير مراد الرجل لأن الله يعلم الأفضل والأنفع للرجل ولغيره فكان حمده لله على كل حال هذه نعمة عظيمة قال ابن حجر فقال اللهم لك الحمد يعني لأن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقها فلك الحمد على كل حال حيث كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي وإرادة الله كلها جميلة والذي يظهر أنه سلم وفوض ورضي بقضاء الله فحمد الله على تلك الحال لأنه يحمد على جميع الأحوال وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال رواه ما جوى صحيح أما قول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه وهي عبارة تترجد على سنة الكثير من الناس فلم ترد في السنة وقد كرهها بعض أهل العلم وقال أخرون لا حرج فيها لكن الأولى بل أن تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه الأولى والأكثر أدبا أن تقول الحمد لله على كل حال تعلمنا من القصة أن الإنسان المسلم لا يفتر ولا ييأس وإن أخطأ في المرة الأولى وفي الثانية يطلب الثالثة وقد يحصل الإنسان من عمل آثار جيدة ما أردها سالك يستعف عن السارقة وزان يستحق عن الزنا وغني يندفع للصدقة بفعل الخطأ يشوف أخطاء المؤمنين نافعة سبحان الله العظيم بصلاح نياتهم ووجدنا في الحديث أن الرؤية الصالحة من المبشرات ويقع فيها إطلاع بعض أولياء الله وإطلاع بعض الناس على أشياء في المستقبل هذه الرؤية الحسنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شأننا وأن يتوب علينا وأن يتقبل عملنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وسل الله على نبينا محمد